بسم الله الرحمن الرحيم هي ليست من نسج الخيال بل هي قائع وقصص وآهات وشكاوى زوجات ابتلين بأزواج لا يخافون الله تعالى ولا يتقون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الساهرة الخائفة يجلس مع رفقته أمام القنوات الفضائية إلى هزيع من الليل وزوجته أطار الخوف قلبها لا يضع عصاه من على عاتقه يضربها يشد شعرها ويضرب وجهها لا يهمه بأي شيء يضرب فتارة بالعقال وتارة بالنعال هم الزيارة تقريع وتوبيخ ويتوعد طوال الطريق بعدم الذهاب بها مرة أخرى يذهب بها مهينة ويرجع بها مهينة يفعل ذلك كله بحضرة الأولاد المعدد المائل يمازح زوجته الأخرى ويضاحكها ويثني عليها مشعرا هذه الزوجة المسكينة أنها لا تستحق أن يبقى عندها فهم خاطئ بل ربما أجبرها على الذهاب معه إلى بلاد الكفر والانحلال بينما لم تكن تتصور في يوم من الأيام أن يتأمل وجهها رجل أجنبي أين الرحمة لم ترى إخوانها وأخواتها منذ إثني عشر عاما لم تر بناتها منذ سنوات ثمان وأقسمت بالله تعالى أنها ما بينها وبين ابنتها إلا شارعا واحدا صراعا مع الأولاد لكم طاف في مخيلاتها ابنها خطيبا يهز أعواد المنابل وآخر يعيش تحت ظل بارقة السيوف في ساحات الجهاد أسيرة ولكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أصير. تعمل متى ما شاء بقوة واحدة لا يتحمل منها أدنى خلل. أصير. ربما أنه طلبها عن نفسها في حال حملها. أصير. فإن لم يلق استجابة أقام الدنيا ولم يقيدها. فهو لا يقضي حاجتها ولا يرافقها لقضاء حاجتها. أصير. لاعتقاده أنها استطاعت أن تمشيه على كيفها. لا تمشيك على كيفها كل رجلا. العود على أول ركس أسيرة. حينها لم أملك دمعة غلبتني فسقطت بدون ذن مني حينها قلت عاملك الله بما تستحق أسيرات البيوت هي دعوة لاحتواء المشاكل وعلاجها بحنكة وروية. أسيرات البيوت هي رسالة إلى أولئك الأزواج الذين تضيق أنفسهم درعا بزوجاتهم فيسيئون الخلق معهن. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. القادسية تصحبكم مع. أسيرات البيوت للشيخ خالد الصقعبي. أقف معكم هذه الليلة حول موضوع. ينبني عليه تماسك الأسرة وقوامها ذلكم هو استقرار البيوت وخلوها من المشاكل التي تعكر صفوها وتفرق جمعها والأسباب التي تساعد على ذلك كثيرة من أهمها العلاقة القائمة بين الزوجين أو ما يسمى بحقوق الزوجة على زوجها أو حقوق الزوج على زوجته والكلام حول هذا ليس بإدارة لحلبة الصراع ينتظر الفائز فيها ولو على حساب الحقوق الشرعية للطرف الآخر كلا ومن هذا المنطلق أستميحكم عذراً معاشر الأزواج لأحدثكم من خلال حديث أسميته السيرات البيوت أتطرق من خلاله إلى بعض الممارسات الزوجية الخاطئة تجاه الزوجات وقد يتساءل الأزواج لما لا يكون العكس فأقول ألا تعلم أخي الزوج أن من أعظم العوامل المساعدة التي من خلالها تنال حقوقك أن تؤدي الحقوق الواجبة عليك أخي الزوج الكريم حديثي أبثه إليك محبة لك وشفقة عليك أخي إنني أذكرك بقول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم الآية قال السعدي رحمه الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض لأن الظلم من صفة النفوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم وقليل ما هم أي قليل أولئك هم الذين لا يظلمون أحسب أخي الكريم أن عنقك إشرأب وأنت تطمح أن تكون من أولئك القليل نسأل الله تعالى أن نكون وإياك منهم ولكني أراك في الجانب الآخر أسأت إلى شريكة حياتك بأي نوع من أنواع الإساءة فأصبحت من أولئك الخلطاء الذين بغى بعضهم على بعض أخي مهما تكون المبررات ومهما تكون المسوغات فالظلم حرام حرام حرام ويعلم الله ما أردت بحديث هذا أن أنزع منك قوامة وهبك الله إياها وحاشا أن يجول ذلك في خاطري فضلاً عن أن أتكلم به أو أتحدث به ولكن أردت من ذلك أن أنبهك إلى عدم استخدام هذه القوامة استخدام أهوج بسمها تضرب وبسمها تقبح وباسمها تسهر وتتركها قاعدة البيت إلى هزيع من الليل وبسمها تأخذ شيئاً من مالها. إلى آخر ذلك من الصور المقيتة حيث ستستمع إلى شيء منها في ثنايا هذه المحاضرة هذا هو ما يحذر منه وينبه أذكر ذلك لأنه لا يجوز السكوت من أهل العدل حتى يتغلب الظلم ولا يجوز التمادي في الظلم حتى يضعف العدل ثم إنني لا أريد من ذلك أن تجعل الحبل على الغارب لزوجتك تفعل ما شاءت كلا فقد أفلت القيد وأفرط كثير من الأزواج في منهج الحرية لزوجاتهم فأصبحنا إزاء طائفتين من الأزواج تأخذ كل منهما أقصى الطرف الأيمن أو الأيسر حتى يلحظ الناظر مع بالغ الأسف الشديد ويجد الدارس لأخلاقنا الاجتماعية أننا نعيش في مجتمع تتناقض مظاهر الحياة داخل بيوته فنحن بين فئة أفرطت في حرمان الزوجة أبسط مبادئ الحرية التي شرعها الإسلام وفئة متحررة تطلق العنان لنسائها هي رسالة لك لتنال حقك وتؤدي ما عليك هذه الصور السلبية التي ستستمع إليها هي ليست من نسج الخيال بل هي وقائع وقصص وأهات وشكاوى زوجات ابتلين بأزواج لا يخافون الله تعالى ولا يتقونه وكان من أسباب الحديث في هذا الموضوع مع ما سبق ما يلي أولاً عدم خوف بعض الأزواج من الله تعالى وعدم إدراكهم لعاقبة الظلم وأنه ظلمات يوم القيامة ثانياً تحل كثير من النساء بالصبر مما أغرى بعض ضعاف النفوس بهن من خلال إساءة العشرة معهن ثالثاً ضعف المرأة أمام الرجل فيرى بعض الأزواج أن هذا يسوغ له إهانتها واضطهادها رابعاً اعتقاد بعض الرجال أن من مستلزمات القوامة إهانة المرأة خامساً اعتقاد بعض الأزواج أن كون هذه المرأة زوجة له أن له أن يتصرف بها بأي طريقة شاء سادساً عدم وجود معين لبعض الزوجات من آباء وإخوان وأقارب فيحمله ذلك على إهانتها معاشر الأزواج قبل الحديث عن هذه الظواهر السلبية من قبل بعض الأزواج تجاه زوجاتهم أهديكم هذه الصور مع التحية فأقول صور لبعض الأزواج مع التحية معاشر الأزواج الكرام هي صور ناسعة أذكر لكم شيئا منها من سيرة حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم ومن سيرة صحابته الكرام لتروا ذلك الخلق الرائع يتجلى في أبهى صورة في تعامل ذلك الجيل الفريد مع المرأة وبالأخص الزوجة ها هو المعلم الأول عليه أفضل الصلاة والتسليم العابد الخاشع والقائد الحاكم من أفكه الناس مع زوجاته وأحسن خلقا كان يمزح معهن بما يدخل السرور إلى قلوبهن ويقص لهن القصص ويستمع إلى قصصهن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها وكان إذا هويت شيئا لا محذور منه تابعها عليه وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها فشرب وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه في موضع فمها وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده ويمتكي على منكبيه تنظر وسابقها في السفر على الأقدام مرتين وتدافع في خروجهما من المنزل مرة وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن فإذا جاء الليل إن قلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل أخ الزوج هذا هو معلم البشرية الذي حمل أعباء الرسالة وتربيه الصحابة والجهاد في سبيل الله تعالى مع تعدد زوجاته إلا أنه مع ذلك كله كانت الزوجة عنده محل العناية والنظر فرغ لها من وقته ليقضي حاجتها بل وفرغ لها من وقته ليداعبها ويمازحها هي رسالة إلى أولئك الأزواج الذين تضيق أنفسهم درعا بزوجاتهم فيسيئون الخلق معهن بحجة مشاغل الحياة ومتاعبها هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام وأما قوله فيكفي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الشيخان إن لجسمك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وكان مما يقول عمر وهو القوي الشديد الجاد في حكمه والمرهوب في سطوته قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي أي في الأنس والبشر والسهولة فإذا كان في القوم وجد رجلا هذه المقالة الرائعة نهديها إلى الأزواج الذين يكونون بين أصحابهم وزملائهم كالصبيان في الأنس وطيب المعشر وأما الزوجة والأولاد فحظهم منه الغلظة والجفاء وسوء الخلق ورديء الكلام إن من حق الزوجة على زوجها أن ينبسط معها في البيت فيهش للقائها ويستمع إلى حديثها ويمازحها ويداعبها تطيباً لقلبها وإناساً لها في وحدتها وإشعار لها بمكانتها من نفسه وقربها من قوله أخي الزوج أقف معك الآن من خلال هذه الصور السلبية وقد عنونت لكل صورة بعنوان الصورة الأولى أسميتها بالساهرة الخائفة هي تلك الزوجة التي ابتليت بزوج لا يرى حرمتها ولا يهمه شأنها يجلس مع رفقته أمام القنوات الفضائية إلى هزيع من الليل يمتع ناظريه بالحرام ثم يهب متصلا عبر تلك القنوات ليمطر الساقطات بمعسور الكلام يفعل ذلك كله وزوجته أطار الخوف قلبها وطار النوم من عينها حتى إذا ما قرب الفجر أتى والويل كل الويل لو قالت له أين كنت يا فلان نعم والله إن هذا هو حال بعض الأزواج مع زوجاتهم. تقول إحدى النساء شاكية زوجها إذا تأخر فنمت قال كيف تنامين ولا تكونين في الاستقبال وإذا جلست نهرني وقال هل تريدين أن تسأليني نفس السؤال أين كنت ولماذا تأخرت يا من هذه حاله كيف ترضى أن تقلب نظرك في وجيه المموسات إلى هزيع متأخر من الليل وزوجتك تندب حظها في بيتها تنتظر الليل وقت السكن لتأنس بك وتأنس بها بعد مشوار طويل من العمل في البيت فيكون حظها في النهار كثرة الأعمال وفي الليل يأتي منك الإهمال الصورة الثانية متسولة الغني إن مما يدمي القلب أن بعض الأزواج يملك مالا وفيرا أو على أقل الأحوال يملك ما يستطيع أن ينفق منه على زوجته ولكنه يقتر عليها تقتيرا تلجو معه المرأة إلى استجداء الناس ليتصدق عليها بل ولا يمكنها من ماله لتأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف يفعل ذلك كله وهو مع أصدقائه الكريم السخي وهو في ملبسي وفي حاله المنعم المرفه ترى الزوجة ذلك وهي لا حول لها ولا قوة ولو سألت مالا من أحد كان حظها التقريع والتوبيخ لماذا تفعلين ذلك وزوجك فلان ميسور الحال فتعود بطرف خفي تنظر إلى فلذات كبدها وقلبها يتقطع حسرة وكمدة تقول إحدى النساء أن راتب زوجها أحد عشر ألف ريال ومع ذلك هي تتكفف الناس وتأخذ منهم مطعمها ومشربها ألا فليعلم الزوج أن من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف وهو في حدود المسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة وصحتها وكرامتها واللباس الصالح لها ولأولادها الذي يصونهم من الابتذال ويدفع عنهم أذى الحر والبرد والطعام الصالح الذي يغذي الجسم ويدفع المرض ويأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير وكل ذلك في حدود الاستطاعة المالية للزوج قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الصورة الثالثة لا يضع عصاه من على عاتقه قوته وجبروته مع سخ في عقله مع ضعف في المرأة جبلت عليه وصبر كأمثال جبال حملت مع فهم أهوج أعوج للإذن القرآني بضرب المرأة حال نشوزها مع جهل عظيم بأن حسن المعاشرة تكليف واجب وليس بأمر اختياري للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه مع غفلة ان الله تعالى للظالمين بالمرصاد نتيجة ذلك كله أزواج قست قلوبهم هم مع أصحابهم أرقاء رحماء يكافئ على الصفعة منهم بالشكر والثناء بينما هو مع زوجته من الغلاظ الشداد يضربها عند أدنى سبب يشد شعرها ويضرب وجهها لا يهمه بأي شيء يضرب فتارة بالعقال وتارة بالنعال بل إن توقف الأمر عند البصاق كبرت المرأة وسجدت شاكرة لربها على أن هذا هو نهاية المطاف منه يفعل ذلك كله ولسانه لا يتوقف عن السباب والشتم، أين أولئك من قوله تعالى إن ربك لب إني أذكر أولئك بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إني أحرج عليكم حق الضائفين اليتيم والمرأة وأذكر أولئك مرة أخرى بقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها رواه الشيخان وأذكر ثالثا بما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادمة ثم إني أسألك مذكرا هل ترضى أن يفعل زوج اختك؟ معها كما تفعله بزوجتك إن لضرب الزوجة ضرب تأديب لا تسلط وتشفي ضوابط ذكرها العلماء ليس هذا هو محل ذكرها الصورة الرابعة الزوج المختلس إن من الأزواج من رق دينه وقلت مرؤته فلا تراه إلا أكال لمال زوجته يفعل ذلك بدون رضا منها طريقته في ذلك قد لا يعمد إلى أخذ مالها بالقوة ولكنه يسلك طريقة إساءة العشرة معها واختلاق المشاكل المفتعلة فإن أعطته رضي وإلا سخط ويظن أنه بطريقته تلك سلم من الحرب ألا ما أشبه ذلك برجل بايع إماما لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإلا يعطيه منها سخط إلى ذلك الزوج نقول لقد كفل الإسلام للمرأة حق التصرف في مالها ما كانت رشيدة عاقلة وليس ليجي الزوج عليه من سبيل إلا ما رضيت به وطابت نفسها فيه تقول إحدى النساء لقد اتفقت مع زوجي على أن يقتطع كل واحد منا جزءا من راتبه لشراء قطعة أرض وبعد مدة أنكره ذلك متخذا من عدم الكتابة بيننا وسيلة دنيئة للعدوان على مالي وأكله من غير وجه حق إنني أذكر هذا بقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمَنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية وأذكره بما ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمرء أن يأخذ مال أخيه بغير حقه الحديث وفي حديث آخر لأبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم والحديثان رواهما الإمام أحمد في مسنده إذا كان هذا في العصا فكيف بمن يختلسون من زوجاتهم الأموال الكثيرة ومع ذلك أقول هي ليست دعوة للمرأة بعدم مشاركة زوجها وأن تقبض يدها عن إعانته ولكنها دعوة للزوج ألا يأخذ إلا ما طابت به نفس زوجته الصورة الخامسة جاهلية مبطنة إن من الأزواج مع بالغ الأسف من يعيش بعقلية الجاهلية فتجده يأنف من النطق باسم زوجته أو مناداتها بكنيتها وإن من الرجال مع بالغ الأسف أيضا من يلعط زوجته ويناديها بأقبح الألفاظ وأبشعها يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغيظة والفحش فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخاباً ولا فضة وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك وأن يستعمل اللفظ المهين في حق من ليس من أهله انتهى كلامه رحمه الله تعالى قلت ومنادات الزوجة بما قبح من الألفاظ لا شك أنه من استعمال اللفظ المهين في حق من ليس من أهله فيا أيها الزوج الكريم قبل أن تأنف من منادات زوجك أو زوجتك باسمها أو بكنيتها اسأل نفسك هل زوجتك تستحق هذه الألفاظ المشينة وهل هي من أهلها ثم سائل نفسك مرة أخرى كيف سيكون موقفك لو نادتك ببعض من هذه الألفاظ القبيحة التي تدعوها بها الصورة السادسة هم الزيارة اليوم هو موعد خروج الزوجة لزيارة أهلها أو ما شابه ذلك قال الزوج لها لا تتأخر عليك العادة حان وقت الخروج يا لله تلك اللحظة من أصعب اللحظات على كثير من الزوجات خوفا من أزواجهن الذين عذبوا الصبر كلية مسكينة تلك الزوجة استعدت للخروج في الوقت المحدد وفجأة اتسخت ملابس الصغير لأي سبب من الأسباب تأخرت لهذا العذر أو لغيره من الأعذار الزوج يهدد ويتوعد طوال الطريق تقريع وتوبيخ وتهديد بعدم الذهاب بها مرة أخرى حان وقت العودة جاء الزوج وقد أفروا أنسه وانبساطه مع رفقته فحانت ساعة الصفر عند الزوجة فالجرح الأول لم يندمل بعد. إلهي محمد فقد الحذاء وفاطمة تلعب مع البنات في أقصى البيت بح صوت الأم من النداء وعبد الله نائم تقيمه من مكان وينام في مكان آخر وهكذا دواليك والزوج ينتظر ركوب المرأة لا ليعتذر عما حصل في أول النهار وإنما يريد أن يكمل المشوار يذهب بها مهينة ويرجع بها مهينة يفعل ذلك كله بحضرة الأولاد أخي الزوج لماذا لا تجرب تجهيز الأولاد ولو لمرة واحدة حتى تلتمس عذرا لزوجتك ومع ذلك أقول للزوجة حاولي أن تسد الخلل وللزوج أقول واصبر وما صبرك إلا بالله ثم اسأل نفسك أخي الزوج هل تفعل ذلك مع زميلك لو تأخر عليك وأنت تنتظر عند منزله إننا نرى كثير من الرجال ربما انتظروا أصدقاءهم عند منازلهم أضعاف أضعاف ما ينتظر الواحد منهم زوجته ومع ذلك إذا خرج هش في وجهه وبش وكأنه لم يحدث في الأمر شيء ولكنهم مع الزوجة مع بالغ الأسف ينقلب الأمر من حال إلى حال الصورة السابعة الزوج الأناني ذلكم هو الزوج الذي لم يكتفي من ملء زوجته من نوافل العبادات بل تعدى ذلك إلى منعها من الفرائض والواجبات فكم من زوج منع زوجته من قضاء الأيام التي أفطرتها وسوف في منعها حتى أتاها رمضان الآخر وهي لم تقضي مع أن للزوج منعها ما لم يتضايق الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم لكن أملنا بالزوج أن يمكنها من الإسراع في إبراء ذمتها أما ذلك الزوج الذي يمنعها من أداء الواجبات كلياً فهذا لا طاعة له لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف كم من الأزواج من يأم بيت الله تعالى معتمرا أو حاجة وزوجته لم تؤدي فرضها بعد وقد بلغت من العمر عيتية ومع القول بعدم وجوب ذهاب الزوج مع زوجته وأنه لا يلزم بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم لكننا نتساءل ونقول أيها الزوج أين إحسان العشرة؟ كيف تمن عليها بذلك وهي طاهية طعامك وحاضنة أطفالك وحارسة مالك ويزداد العجب حينما نعلم عن بعض الأزواج أنه يرفض أن تذهب الزوجة لتأدية فرضها حتى مع محارمها من الإخوان وغيرهم من المحارم أنعم بذلك الزوج الذي يمكن زوجته من أداء النوافل بل ويشجعها على ذلك وتأكد أخي الزوج أن صلاح الزوجة ينتج عنه بإذن الله تعالى صلاح البيت ومن فيه الصورة الثامنة هل تتجمل لها؟ ما إن يدخل بيته حتى يبدأ لومه التقليدي أنت لا تتجمرين لي أنت لا تقدرين مشاعري وغير ذلك من أصناف اللوم والتقريع حول هذه النقطة بالذات وهذا حق للزوج ولا شك ينبغي على المرأة العاقلة أن تراعي ذلك فإنه أقرب للألفة وأدوم للعشرة ولكن هل نسيت أخي الزوج أو تناسيت نفسك وأن للمرأة ذلك الحق كما أن لك الحق كم مرة خاطبتك زوجتك بترك الدخان مثلا لأن رائحته تشمئز منه نفسها ومع ذلك لم تعر ذلك أدنى اهتمام هي انقصرت، استقبلتك برائحة طعامك وطعام أولادك ومع ذلك لا تعذرها وحق لك ذلك فكيف تعذر نفسك وأنت تستقبلها برائحة هذا الوباء الخبيث وكم من مرة وأنت صاحب المهنة والحرفة خاطبتك زوجتك أن ترائي ذلك ولكن لا مجيب إن من الأزواج من لا يعرف التجمل إلا في المناسبات والاجتماعات ولذا فليس غريبا من حال بعض الرجال أنه إذا أراد تنظفا ولباسا جديدا أن تطرح عليه زوجته سؤالا تقول فيه فلان إلى أين ستذهب؟ أما لماذا؟ فلأنها لم تعتد منه ذلك أخي الزوج لك ما لها وعليك ما عليها والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف ثم قال وقال وكيع عن بشر بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال إني أحب أن أتزين لي مرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثل ذلك الصورة التاسعة فهم خاطئ إن من الأزواج مع الأسف الشديد من يظن أن من إكرام المرأة السماح لها بالخروج متى شاءت وإلى أي مكان شاءت ويمكنها من لبس ما شاءت من الألبسة المحرمة ويظن بجهله أن هذا من إكرام المرأة ألا فليعلم أولئك الأزواج أن من الحقوق الزوجية التي لا يجوز التفريط فيها بأي حال من الأحوال أي غار عليها فلا يؤرّضها للشبهة ولا يتساهل معها في كل ما يسيء إليها إن التساهل في مثل ذلك قبيح لا يعد من مكارم الأخلاق في شيء ولا يعد من إكرام المرأة واحترامها وصدق الشاعر حين يقول جرد السيف لرأس طارت النخوة منه فوالله الذي لا إله هو. إن الرجل الذي يسيء إلى زوجته بأي نوع من الإساعة مع شناعة فعله وقبح صنيعه له أقل سوءا من ذلك الزوج الذي ترك الحبل على غاربه لزوجته إن من يسمح لزوجته بذلك قد أخرج نفسه من زمرة الرجال الذين لهم حرمة في النفوس ومنزلة عند الله تعالى تأمل معي يا أخي الزوج غيرة الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خلال هذه الحادثة فقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها زوجة للزبير بن العوام وكان في بدء أمره فقيرا وكانت تنقل النوى على رأسها من مسافة بعيدة لتعلف به بعيرها فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمل النوى فأحب أن يركبها معه على بعير فرغبت في ذلك ولكنها تذكرت غير تزوجها الزبير فأعرضت واعتذرت ثم حدثت بذلك زوجها حين قدم البيت فقال لها والله لحملك النوى على رأسك أهول علي من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لفرط غيرته ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وهو المأمول الحبيب ذو الخلق العظيم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام فأين الزبير من أولئك الذين سمحوا لمحارمهم بالخلوة مع السائق الفاسق بل ربما كان كافرا بل أين هو من بعض الأزواج الذين طالما لمزوا زوجاتهم لاحتشامهن وتسترهن هي تريد ستر لجليها وكفيها حال خروجها حينها يطلق سهمه القاسي متسائلا ما هذا التشدد بل ربما أجبرها على الذهاب معه إلى بلاد الكفر والانحلال لغير ضرورة شرعية بينما لم تكن تتصور في يوم من الأيام أن يتأمل وجهها رجل أجنبي غير محرم لها ألا ما أحمج الرجال إلى الغيرة المحمودة وهي ما كانت في محلها وفي حدود الاعتدال وأما ما جاوز الحد وكان ظنا باطلا لا أساس له فهي وسوسة الشيطان وهي من الغيرة المكروهة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة والحديث رواه أبو داود والنسائي الصورة العاشرة المعدد المائل ذلكم هو الزوج الذي اختار لنفسه التعدد ولا تثريب عليه في ذلك ما دام العدل رائده ودليله لكن المصيبة العظمى ما يحدث من بعض الأزواج عند الزواج بمرأة أخرى وذلك بالإساءة لأم أولاده بشتى أنواع الإساءة والحديث عن هذا يطول وكم من النساء من تشتكي ضيم زوجها في ذلك ولكننا أمام ظاهرة جديدة وهي تدخل ضمن سلسلة أخطاء بعض الأزواج مع الأسف الشديد حيث يعمد بعضهم إلى المحادثة الهاتفية مع زوجته الأخرى بحضور صاحبة النوبة يمازح زوجته الأخرى ويضاحكها ويثني عليها مشعرا هذه الزوجة المسكينة أنها لا تستحق أن يبقى عندها يفعل ذلك لا لحاجة يريدها وإنما لإغاظة هذه الزوجة المسكينة فإذا ما نطقت وطالبت بحقها وحق لها ذلك قام متوعدا ومهددا ومتخذا ذلك ذريعة للخروج من عندها إلى الزوجة الأخرى حينها يوهمها وهو شيطان بأنه إنما فعل ذلك تأديبا لتلك المرأة التي لم تخطئ في الأصل حتى يؤدبها إنها صورة من الظلم العظيم والميل المبين ألا يخشى ذلك الزوج أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل وهو ما حذر منه المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم حيث قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من كانت لهم رأتاني فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل الصورة الحادي عشرة أين الرحمة؟ من الأزواج من ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما في حديث عائشة حيث قالت أت النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله أتقبل الصبيان فوالله ما نقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك أن الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك لقد اتصلت وأجهجت بالبكاء وهي من دولة عربية تقول إنها تسكن في المملكة منذ عشرين عاما لم ترى إخوانها وأخواتها منذ إثني عشر عاما مع أنه يسافر لزيارة أهله كل سنة بل ذكرت لشخصيا إحدى النساء أنها لم تر بنتها منذ سنوات ثمان وأقسمت بالله تعالى أنها ما بينها وبين ابنتها إلا شارعا واحدا ولكن هذا الزوج القاسي منعها من الرؤية حتى أقرب الناس إليها وهي والدتها حتى تذكر أنها وسطت أهل الخير بدون فائدة بل تقول لقد قبلت رجله متوسلة ولكن بدون فائدة ثم تقول باكية وقد زادت لوعتها تصور أنك في موقفي وفي مثل حالتي حينها لم أملك دمعة غلبتني فسقطت بدون إذن مني حينها قلت عاملك الله بما تستحق أيها القاسي أي قلب يحمله هذا الزوج أظنك أخي الزوج تستنكر مثل ذلك بقلبك ولسان بقالك ولكن أخي إن هناك صورة مصغرة لمثل هذه القصص إنها صورة ذلك الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة أهلها أياماً تخرج عن حد المألوف والعادة مع أن أهلها لا يبعدون عنها كثيراً بينما هو يذهب إلى أمه وأبيه آناء الليل وأطراف النهار أثابه الله على بره ولكن ألم يفكر ذلك الزوج أن زوجته تملك إحساساً ومحبة تجاه أهلها كالذي يملكه تجاه أهله أين ذلك الزوج من قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهل ترضى أخي الزوج أن تعامل بذلك أثق من رقدتك ولتكس الرحم قلبك وأعن الزوجتك على صلة رحمها وزيارة أهلها بالمعروف لا إفراط ولا تفريط والله يحفظك الصورة الثانية عشرة الصراع مع الأولاد هي مرأة تحمل في قلبها خيرا كثيرا وتود لأولادها الصلاحة والهداية تسعى جاهدة بشتى الوسائل لتنشئة أولادها على الطهر والعفاف ترشد وتعلم وتدعو لأولادها بظهر الغيب تشجع وتكافئ أولادها على المسابقة للخيرات لأنها باختصار تربت على ذلك لم تعرف في حياتها جهاز مدمرا ولا قصة ماجنة ولا مجلة فاسدة ولا أغنية هابطة وكلها هابطة لكم طاف في مخيلاتها، ابنها خطيبا يهز أعواد المنابر وآخر يعيش تحت ظل بارقة السيوف في ساحات الجهاد وابنة حصان الرزان همتها للخير عالية ولكن وما أصعب ما بعد لكن ترزق بزوج على أحلامها كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ذلكم هو الزوج الذي جلب إلى بيته ما يدمر الأخلاق ليضاعف من مسؤوليتها ويبدد أحلامها فتقعد حسيرة كثيرة ولسان حالها يقول متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه أخي الزوج يا من هذه حاله إني أخاطب عقلك وأقول لك ألا يسرك صلاح ذريتك أحسب أنك تجيب بلا أود ذلك إذا خذ بيد زوجتك وتعاون على الحق والخير واعلم أن تمكين الأولاد من أجهزة الفساد عقوق منك لها ولأولادك ستجني ثمرة ذلك فتندم ولا ساعة مندم الصورة الثالثة عشرة عاملها بما تحب أن تعاملك أخذ الزوج أنت لا تتحمل تأخير حاجتك وإن تجاوزت مرة عاتبت في الثانية ولست ألومك على ذلك إذا كان ذلك برفق الولين ولكني أراك من ناحية أخرى أهملت حاجة زوجتك مضى على دخول الشتاء أياما وأولادك يرتدون ثيابا صيفية لا تدفع عنهم شدة البرد القارس تكلمت ولكن بدون فائدة وكان من نتيجة ذلك أن عمدت زوجتك إلى الإعاز لفلانة أن تقوم بهذا الدور فأصبح أولادك عالة على غيرهم في قضاء حوائجهم وأنت قادر على ذلك إنني أعيذك بالله أن تعمد إلى إرسالها مع السائق ليخلو بها أو مع زوج جارة مع زوجته أو مع زوج الصديقة بصحبة صديقتها فكم جر هذا الإهمال من مصائف وبلايا أخي الزوج إن قضاءك لحاجة أولادك لا تعدلها لذة في نفس الزوجة والأولاد فلما تحرم أولادك هذه اللذة إنني لا أدعو أخي الزوج أن تكون الزوجة خرافة ولاجة، وأن تستدرج زوجها لهذا ليعطل مصالحه ومشاغله، فحاشا لله أن أقر الزوجة على ذلك. ولكن من جانب آخر أعيدك بالله أخ الزوج أن تجعل زوجتك تلجأ لغيرك في قضاء الحوائج التي لا بد من قضائها ليمن عليها وعلى أولادك بذلك. الصورة الرابعة عشرة. هل تريدها آلة صماء؟ من الأزواج. من يريد زوجته كالآلة الصماء تعمل متى ما شاء بقوة واحدة لا يتحمل منها أدنى خلل ولا نقص وينسى أو يتناسى تلك العوارض الطبيعية التي تحصل لمرأة من حيض وحمل وما يتبع ذلك من أوحام وتعب نفسي وبدني قد تمرض الزوجة ومع ذلك لا يتمس لها العذر بل ربما أنه طلبها عن نفسها في حال حملها وخاصة في الأشهر الأولى فإن لم يلقى استجابة أقام الدنيا ولم يقعدها وربما هجر من جراء ذلك فراشها وربما تطاول عليها فطلقها ولا شك أن هذا من الجهل العظيم بل هو الله قمة الأنانية المفرطة فهل لا نظرت أخي الزوج إلى حالك حينما يصيبك مرض طارئ وقد يكون شيئا يسيرا كالصداع مثلا فلو تأملت كيف أن خاطرك يتكدر وأن نفسيتك تتغير لا عذرت زوجتك في ذلك إن من الأزواج من يزيد هم المرأة هم ومرضها مرضا وذلك بتكليفها ما لا يطاق فتسوء العشرة وتلقي الفتنة بظلالها على بيت الزوجية فيتكدر الخاطر وتنقلب الألف إلى تناحر وتخاصم ما كان ذلك ليتم لو أن الزوجة عامل مع زوجته على أنها يعتريها ما يعتري البشر فبقليل من التحمل والصبر ينتهي الأمر أخ الزوج ألا ما أحوج المرأة والحالة هذه إلى رحمة الزوج ولطفه فذاك جميل منك لن تنساه زوجتك وأم أولادك الصورة الخامسة عشرة زوجتك وأهلك إن من الأزواج من يعتقد أن إكرام الأهل لا يتم إلا بإهانة الزوجة دليله في ذلك مقولات من أمثال لا تمشيك على كيفها كن رجلا العود على أول ركزه وغير ذلك من المستندات والشواهد التي ما أنزل الله بها من سلطان فيعمد بعض الأزواج مع الأسف الشديد إلى تطبيق هذه الأمور من خلال إساءة العشرة مع زوجته فهو لا يقضي حاجتها لوحده ولا يرافقها لقضاء حاجاتها لاعتقاده أنها استطاعت كما يقولون أن تمشيه على كيف فحتى يضمن عدم رسوبه في هذه النقطة يعمد إلى عدم فعل أي شيء يحقق ذلك حتى ولو كان هذا الشيء من حقوق الزوجة ونراه من جهة أخرى لا يشاورها فضلا عن أن يأخذ بمشورتها إذا كان رأيها صائبة، لأن هذا معناه أنه يناف الرجولة التي أنزلها في غير منزلها ولذا كانت النتيجة مع الأسف الشديد أن بعض الأزواج يعامل زوجته بما يمليه عليه أهله من الإخوة والأخوات وغيرهم يفعل ذلك حتى ولو كان يعلم أنه جانب الصواف كم من زوجة أصبحت كالخادمة في بيت أهل زوجها تتحمل من الأعباء ما لا تطيق لأنها تعلم أنه لا سبيل إلى رضا زوجها إلا بإرضاء أهله لذا فلا عجب إذا حصل خلاف بين الزوجة وأخت الزوج مثلا حينها تقوم الأخت بتحريض أخيها على زوجته مع أن الأمر لا يستحق ذلك فيكون نتيجة ذلك تحميل الزوجة الخطأ ولو كان الحق معها أخي الزوج هذا الكلام ليس بدعوة لعدم البر بالأهل وأخذ مشورته من ناصحة ولكنها دعوة لإعطاء كل ذي حق حقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث. عون ابن أبي جحيفة عن أبيه وفيه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا الحديث رواه البخاري قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي الحديث ثبوت حق المرأة على الزوج في إحسان العشرة الصورة السادسة عشرة أعف زوجتك إن للمرأة رابتها الفطرية فيلزم الزوج أن يلبي ذلك لها حتى يقصر طرفها عن الحرام وهذا بلا شك من تمام إحسان العشرة بل من عناية الشرع بهذا الجانب واهتمامه به أن جعل للمولى وهو من حلف أن لا يطأ زوجته جعل له أربعة أشفر ليرجع فيها فإن لم يفعل فرق بينهما قال تعالى للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشفر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وهذه الآية فيها تنبيه إلى وجوب إعفاف الزوجة إن من الأزواج من لا يرأي هذا الجانب فربما أنه أمضى فترة طويلة عادة عن أهله فيحصل لأهله حرجا ومشقة وربما منعهم الحياء من طلب ذلك ولعله مما يؤيد ذلك أن كعب كان عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاءت مرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قد أفضل من زوجي؟ والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هل عديت أعديت المرأة على زوجها فقال وماذاك فقال إنها جاءت تشكو. إذا كانت هذه حاله في العبادة متى يتفرغ لها فبعث عمر إلى زوجها فجاء فقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمره ما لم أفهم قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاثة نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاث أيام وليليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاض على أهل البصرة الصورة السابعة عشرة أنت وأهل زوجتك من الأزواج من لا يرعى حرمة أهل زوجته فربما سبهم وشتمهم عند أدنى خلاف مع زوجته وقد لا يفعل ذلك لكن الصلة بينه وبين أهل زوجته بقطوعة فهو يحضر زوجته لأهلها ويحضر لأخذها دون أن يكلف نفسه عناء السلام على والدها ووالدتها وإخوانها من البنين وهو من جهة أخرى لا يحضر مناسباتهم بينما هو لا يتردد لحظة واحدة في إجابة دعوة زملائه وأصدقائه وهو ما جؤر على ذلك إن شاء الله تعالى ما كان الاجتماع على خير لكن أين حق أهل الزوجة فهم أحرى وأولى فهم أهل فضل عليك حينما أدنوك في وقت أبعد غيرك طابت أنفسهم بدفع فلنة كبدهم لك أفيليق أن يكون حقهم منك الجفاء في وقت كانوا فيه هم من أهل الوفاء أخ الزوج إن في صلتك لأهل زوجتك جبرا لخاطر زوجتك ودونك موقف معلم البشرية محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم ليس مع أهل خديجة فحسب بل مع صوحيباتها وليس ذلك في حياتها بل بعد مماتها دونك هذه الصورة الناصعة التي تدل على كريم الخلق والسجايا وحفظ المعروف لأهله وهو عليه الصلاة والسلام لا ينتظر جزاء من خديجة فهي في أطباق الثراب فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشات فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن والخلائل الصديقات والحديث رواه البخاري ومسلم وأخيرا أيتها الزوج المبارك أقول لك في ختام هذه المحاضرة لا تنشذي كمالا أيتها الزوجة المباركة ما أردت من خلال حديث هذا أن تتخذ هذا الكلام إدانة لزوجك تحاسبيه عند أدنى هفوة وتخاصميه عند أدنى زلة فالكمال لله تعالى إن الزوجة العاقلة هي التي ترعى لزوجها حرمته وإن أساء إليها لم تقابله بذلك إن الزوجة العاقلة هي التي تخاف الله في زوجها حينما لم يخاف الله بها إن الزوجة العاقلة هي التي إذا وجدت من زوجها جفاء وغلظة صبرت واحتسبت وإن لم تطق ذلك وكان ذلك الأمر مما يقدح في إيمان الإنسان أو في إيمان الزوج افتدت وخالعت أما أن تتحول البيوت إلى غابة سكانها وحوش كاسرة، فهذا مما لا يقره الإسلام ولا يرتضيه، والله تعالى يقول: فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الكلمات دعوة للزوج بالإحسان إليك، وليس الدعوة لك لنشتان الكمال، فالكمال لله تعالى. هي دعوة للعيش بسلام في ظل حياة زوجية وارفة الظلال هي دعوة. لاحتواء المشاكل وعلاجها بحنكة وروية لا بعجلة تجلب مصيبة وبلية ثم إنه لا بد أن تعلمي أخيرا أن البيوت قد أغلقت على مشاكل وأن البحث عن مسكن لا مشاكل فيه ضرب من الخيال والمحال وخير البيوت بيت معلم البشرية عليه أفضل الصلاة والتسليم قد وجد فيه شيء من ذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بيوتنا سكنا ورحمة وأن يبعد عنا وعلى المسلمين جميعا نزغات الشيطان وتوهيمه وأسأل الله تعالى أن يسرح لياتنا وذرياتنا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وآخر دعوانا أن الحمد لله تعالى رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ أقتاه يا بنت الجزيرة رفعة غطى على عينيك فكون أحمر ولربما خدعتك على المانية ولربما خدعتك على المانية ولربما أراك بئب أخضر ويمسك بيدها بقوة ويجرها نحو السيارة. تصرخ البنت فلما أحس أنه في خطف وركب سيارته بسرعة ونحل أيتها العفيق هذا ما جنت تلك العباءة الجميلة عليها إصرح. فيحاول أولئك الشباب إيقاف اللموزين وفعلا تمكنوا من ذلك ثم يحاول أحدهم أن يرغمهن على ركوب سيارته فيأبين إصرح. تقدم أحدهم إليها وصفعها في وجهها يري إلى الجرع أيتها العفيق هذا ما جنت تلك العباءة الجميلة عليها تز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها، ثم صافحتني قائلة أنصري يا أختي هذا الدين العفيفة لا أمي ولا أبي ولا أحد من أهلي ولا حتى صديقاتي قدموا إلي هذه الملاحظة والطامعون تجنهر أنسيت فاطمة التي لحجابها كرهتهم وكرهت نفسي الغارقة في الضلال أختها لن تنشرح صدورهم لا شرحهم حتى ترفع المرأة المسلمة الغطاء عن وجهها اتجهت إلى الإسلام من أول نقطة من كتب التوحيد إلى الفقه ومع كلمات ابن القيم عدت إلى الله وعندما خرج اللحن من قلبي وجدت حلاوة الشهد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 وكثير منهم فاسقون هذه هي السعادة التي أعلم العفيفة القادسية تصحبكم مع العفيفة العفيفة لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان تم هذا العمل في استوديو القادسية تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر الدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد واحد واحد صفر بالتعاون مع مؤسسة صدى النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.